وََّذينَ آممَنُوا وَعمِلوا الصَّالِحاتِلَنكَِّرًاَّ عَنْهُ سَاتِهِم وَلَنَجَزَّهُم وَلَنَجَزََّهُ أَحْسَنَ الذي كَانوا يعملون وَصَّيينَ الإِسَانَ بِوالذَيْهِ حُسْنَا.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 وَقَونَ وَفِعونَ وَهامان وَلَ قَدجَ أَهُمُ سَابِبَييناتِ فَسْتَكبرَرُوا فِي الأْرض وَمَا كانَوا سَابِقين فَكُلا أَخَذْناَا بِذَن فَمِنْهُم مَنْ أَرسَلناَا عَلَيهِ حاصِبَ وَمِنْهُم من أَخَذَتْهُ الصَّيحَةُ وَمِنهُم مَنْ خَصَفْنَا بِهِ الأرض وَمِنْهُم مَنْ خَصَفْناَا بِهِ الأررضَ وَمِنهُم مَنْ أَغْرَقُناَا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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاَحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَرْجَحِدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كلُُّ نَفْس ذائقَة الْ المَووتِثُمَّ إلَنَ تُررجَعون وََّذِ نَ آمَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحَاتِلَُبَووأَهُ مِنَ الجََّةِ غرَفًا تَجرِي مِن تَ تحتِْهَا الأنهار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 لا تحِلُ رِزقَاهَ اللهَّهُ يَررزُقُهَا الله وَإياكُم وَهُوَ السَّمعُعَليِيم وَل إِن سَألتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَْرضَ وَسَخَرَ الشَّمسَ وَالقَمَرَ لَقولول اللهَّ فَأََّا يُؤفَكُون. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ